الإفراج عن سالين، أو فين عندي الإفراج؟ لا تشوفه والناس ما ريت اسميه هو النهار، ودي نحنا عندهم الإفراج عن سالين. إحنا زلنا مع الليل. خلاص يا وقولك ان اللمس الليلت... احنا اقولنا الحسن للغلقة ان اللمس بتاعيش تضعيك لان خلاص مش عايش سورج ان اللمس مفيش فيها بلقد الكلام ده فينا كلنا اثر بش لك بعد الولادة بتبقى تاخد أمس النيوترشن حمين طالما هي أمسكولار. من اللي حواليها بيديها ليك يبقى it's from فروم ايه فروم ايه بس على فكره الكلام ده بيتغير شويه في الجنين دي فور الوضع مختلف انترا يتراين الوضع مختلف انترا يتراين بتلاقي العدسه ليها ملفظ ازاي شفتوا عايزين ده الاوبتك ضرس تنازل الاوبتك ضرس دي اثناء الاوبتك ضرس انترا يتراين لاين بيطلع ينو ارضي يمشي كده جوه البتر ويجي يغذي اللينس من ورا يبقى اللينس واضح ان اللينس يا جماعة في الحياة الجنينية بتبقى أفاسكولر ولا أفاسكولر؟ بتبقى أفاسكولر وبيجي لها أرتري من الخلف من البوستيروسير بس الأرتري اللي جيه من ورا ده اسمه مهم جدا جدا اسمه هايالويد أرتري لو سمحت تعالي تكلم عن هايالويد أرتري قللي الكورس بتاعه صنع من ايه؟ بلوكتك ديسك مش هفيد. في البترس انتها عند النقطة ليه؟ عند نقطة البوستيري والبول افدالات يعني اللمس بتغسلها من وراء بس أكيد بتغسل منين كمان؟ من قدام بيجالها شوية آرترس من قدامها هين؟ من هنا اوه من اين؟ من الآيرس بلات فيسل من قدام بيجالنا شوية آرترس اسمها الانتيريور فاشكولار فيه الخلاصة ان اللمس اللي قدامكو دي انترايطرين واضح اننا تخليها بلاك فيسلز من قدام وتخليها بلاك فيسلز من وراء المفروض يا جماعة عند الولادة يحصل ايه في الارترس اللي قدامها دي كلها؟ تروح تعانى نمسك الهيروت أرتري لو الهيروت أرتري ذاك بقى منه شوية إيه اللي هيحصل؟ ممكن يبقى لي حكثة ينوم عند فين؟ عند البستيروبول ام الولد يتولد بأوباسي في هذه المكان حد يقول لي الأوباسي دي فين؟ البستيروبول نسميها كونجينيتل بستيريور بولر كده إذا لو بقى بقايا من هايرويد أرتي في منطقة البصيربول هيعمل كونجيت البصيربول لك إذا كمان شوية لما ناخد الكونجيت البصيربول لك مش هقولك ساو وع أنت اللي هتقول سره إذا ب بقايا من مين من هايرويد أرتي طب لو بقى شوية من هايرويد أرتي هنا فيه؟ في في الفترس هيعملوا لي فترس وبعد حتى جلسة كده بس يعني إيه التلطيف لو بقى حتى منه هنا عند الأوبتيدس دي جلسة اسماء إيه حتى اللي بقى هنا. اسمها بيرجماين لو مش ايه كل واحد عارف بس مش عين تعرفها بقى ليش يتبقى منه حتة هنا يتبقى منه شوية فين في الفترة يتبقى من الهيروت ارتي شوية عند الاوبتك ديسك بمسميها بيرجماين ستربابيسي خلاص؟ خلصنا كده النيوتريشن اي شؤال في النيوتريشن افزالينس؟ اللينس فينا كلنا؟ اه فاسكولار لكن بفور بيرس انترا يتراين اللينس افزكولار ثيات من الارض اللي قدام مش مهم انا عايز اعرف الارض اللي جاي من وراء اللي اسمه الايه هيدروليد ارض مهم جدا هذا الكلام خلصنا النيترشن بالنسبة لمكونات اللينز اللينز اساسا يا ميه يا بروتين مهم قوي الكلام اللينز دي اللينز دي 65% ميه الباقي شوية بروتينات وشويه معادن اذا كمان شوية لما اجي اقول لك ايه لما لما هيحصل له كثره ايه التغيرات اللي هتحصل في اللينز هنتكلم عن التغيرات في ايه وتغيرات في ايه تغيرات في الميه وتغيرات فين في البروتين كونتنت اذا انا عايز اقول لك ان اللي اسمين لي ميه وايه بروتين خلصنا الكومبوزيشن خش خلص على الميتابوليزم اوف ذا لينتس هذه لينتس از ا تتوقع الميتابوليزم بتاعها يبقى ايه قلت لها اهو انا روبيك ميتابوليز طبعا ذير از نو انف اوكسجين انسايد ما بيش الاكسجين كافي عشان كده الميتابوليزم بتاعها از انا روبيك انا ما ينمنيش اييروبيك ميتابوليزم انيروبيك ميتابوليزم ما الكلام ده المهم اي غير زي جوه لازم اعمل ايه اكسده اسالك سؤال كيف تتم الاكسده لو الميتابوليزم ايروبيك اللي هو مش موضوعنا ده باضافه ايه على المواد اكسوفين طب لو الميتابوليزم انيروبيك نعمل ايه في المواد اللي جوه اللي عايزين نأكسدها ننزع هيدروجين اذا الاكسده هنا تتم عن طريق عمليه اسمها دي هيدروجينيشن. يعني الغزل اللي جوه هننزع منه ايه؟ هيدروجين أوميت أكثر طب ايه المشكلة باقي؟ قولك الهيدروجين دا لو انت سيبته يتفتح في اللين انت هيدمرها ويعمل كشف قمال ايه؟ لازم الهيدروجين دا يكشل على شيالات لازم الهيدروجين دا هو حاجات تشيله انا لازم اهضبط كده ما جزل دا هزار يعني حاجات تشيله الحاجات اللي بتشيله دي انتماها ايه؟ انتماها هيدروجين كارييرز من بيقوم بدور بدول هيدر ما كثين هل نحطهم دوه واسمهم فيتامين سي انتكلوتا سيوني بأي الانفلازم يكون في فيها كميات محترمة من الويتامين سي ومن الجلوتا سيون لماذا؟ لأن دول اللي بيشتغلوا كآيه؟ هيدروجين إذا سؤال كده في النص لو أي عيان مع السن حصل له رس أو دفليشنسي من فيتامين سي أو الجلوتا سيون الهيدروجين مش هتلاقي حاجة تشيله يدمر اللي بيحصل ايه؟ كاترك دي وان او دا ميكانيزم او كاترك من ضمن المكانزمس اللي بيتكون بها المية البيضة او الكاترك ان العيان يفقد الفيتامين سي كلوتا اللي بيشتغلوا له كايه؟ كهايدروجين كاريا اي سؤال في الميتابوليزم يبقى لازم اي لينس يكون فيها كميات مختارة من الفيتامين سي كلوتا ايه؟ سيون بيشتبع له ايه؟ هاي الدروجين كاريا ان شاء الله في الصيناي الكاترك نقول لك ان المواد دي قلب وميحصل ايه كذا وظيفة اللنس ايه كلام سهل بقى اللنس بيعدي فيها لفين الريتينا دي بنسميها ريفراكتيف فانكشن اللاز بتشوف القريب والبعيد اسمها ايه دي هذا رقم اثنين ميديا يعني ايه ريفراكتيف ميديا يعني بيعدي فيها الدوش. خلاص لا وظيفه تانية بقى جميلة لو واحد ما عندوش لينس دي اكبر مشكله ايه من ultra الشمس. بتعدي لمين قولك ان الـ Ultra Viral Trace is toxic مين بليم اعزة الكلام؟ اللي وجود اللينز هنا، ديجي الأشياء هتعطي يقوم أو بلاش تعمل لها يا جماعة، وجود العدسة بيحمي مين من مين؟ بيحمي الريتنة من اللي جاي من بره من خلاص، دقال عدسة تشتغل أنت يومين، أنت Ultra ازاي؟ قلنا الموضوع ده لما عينيكم كنا زمان بنفلههم كاتركس شنو بنكاترك وما لهمش له عدسه فمصلاقي العيان في اول ثلاث ايام يشوف بعد شهر القشره كانت اتحرقت والعين باظت ليه باثنين بتكش بسهوله الله فاهمين هنا ما انت كانت عمليه الكاترك نركب عدسات جديده والعيان الجايين نحاول نعمل كده أي سؤال في فانكشن اوف ذا موضوع الـ تعاني كوشوا بقى على اول مرد هو الايه؟ اللي هو الكاترك الكاترك سيمبلي سيمبلي المفروض يا جماعة ان اللينز اهم قصية في اللينز انها ترانسبيروس عشان تعدي الضوء اي حتة في اللينز تفقد الترانسبيروسي this is called الكاترك ممكن يبقى حتة وممكن يبقى ايه؟ كل اللينس يلا لي سيمبل كده ما هو الديفينيشن اوف الكاترك اللينز فقدت ايه؟ فقط الترانسيبيراني او حتة في اللينت اصبحت وباك ولم تعد ترانسيبيراني هو ده الكاتر ماشي يا جماعة اهم حاجة عملي النهاردة اللي هنمشي عليها طول اللينت الكلاسيفيكيشن اف كاتر في عملي ثلاث تأسيمات للكاتر اول تأسيمة اللي هنمشي عليها مهمة اوي according to the code لك ان الكاترات ممكن نتولد بيه لو تولدنا بيه بقى ايه بكونجين تبتلع نارضه النهاردة طب لو الكاترات ما بيه يبقى. تول <تصفيق> <آه. تصفيق> تعالي اخد ثلاث امثلة للأكوائر ساكر الكاتيرك اللي بيجي بعد الترومة تسميه ايه؟ ده نوع من الأكوائر لنسميه تروماتيك كاتيرك لو سنعت تعالي نراجع للميكانيزم اف تروماتيك كاتيرك مع الترومة مين بتتفتح؟ كابسول كويس؟ حد فاكر السفايبرز اللي جوه عبارة عن ايه؟ النيتشار؟ بروتينز وفيه جوه بره إيكوز مليان بروتيوليتيك انزايز لو الكابسولة تفتح البروتيوليتك إنزيمز اللي برة تخش تشتغل على البروتين وتكسرها إلى بولي بيبتايد تبص تلاقي البروتينات هنا تكون بولي بيبتايد للأذب البولي بيبتايد عبارة عن قباك مولوكيول عبارة عن قوباتس هيتكون كاترس الميكانيزم اللي أنا قلتها دي الميكانيزم ثروماتيك كاترس يبقى الثروماتيك كاترس بيبتحميل الكابسون هم البروتيوليتك انزيمز و افز ايكوز تشتغل على البروتينز و تحولها الى بوليبال طيب طيب فيه كاتراك بيجي من امراض اخرى يعني مثلا مثلا واحد عنده سكر جابله كاتراك بلاش واحد عنده ديدان في بطنه جابتله كاتراك واحدة عنده جلوكوما جابتله كاتراك اي كاتراك تيجي من مرض اخر نسميه ايه؟ هنفضه طبعا اسمه ايه؟ كومبيليكيتد كاتراك ففيه كاتاك ثابه غريب أول كاتاك زي الشب الشعر العلم ما كدر في السلم شعره شاب وجاله كاتاك ده طبعا سيناي الكاتاك يبقى رحز ان الكاتاك تقريبا اربع انواع كونجييتل دروماتيك كومبليكيتل سيناي الاربع انواع دول من السنهم على حسب مين لو انتم صادره على حسب السبب اي سؤال؟ طب في تأسيمة تانية على حسب السيناي سهلة دي ايه سهلة؟ بقول لو الكاتراكت جه هنا في الانتيور كبسول أو لو جه هنا نسميه ايه كبسوله لو, لو, لو هنا يبقى كبسول طب طب لو هنا كده يعني لو في النيوكلير وفي الكورتيك بسميه كورتيكو نيوكلب الاثنين مع بعض واضح ان التقسيمات دي التأسيمة ده ايه على حسب مين؟ ساعة سنة التأسيمة اللي بتهم الجراح قوي على حسب الاج او على حسب السن ممكن نقسم الكترك على حسب السن بيقولك ايه؟ ان الكترك اللي ييجي سن صغير في سن اقل من خمسة وعشرين سنة بنسميه صفت كترك إذا بالمقارنه كده اكيد اللي بيجي في سن اكتر من وعشرين سنه تسميه ايه هارد كاتراك فدي ماده الكاتاراكت السوفت كاتراك والهارد كاتراك بتحب تهم الجراحه أنا لما بشتغل على سوفت كاتراك ما بيهمنيش ان انا انضف الكاتاراكت كويس لان انا بشتغل على هارد كاتراك بيهمني ان انا نظفه كويس قوي التاتي دي مهمه للجراح تعال نمسك واحده واحد كاتراك يا جماعة. رقم 1 مين في الاربعه دول ينفع يبقى صوت تكثره كلهم ما عدا واحد فصوت تكثره بتيجي امتى قبل 22 كلهم ينفعوا ما عدا مين سي ناقص ادي يبقى كلهم 1 2 3 ما عدا ايه سي شكرا ادي اول نقطه طيب نقطه لو العيان صغير في السن يبقى عنده نيوكلياس ولا ما عندوش تقريبا زيرو نيوكلياس هيقول لنا يا جماعه النيوكلياس بتكبر قوي مع الايه مع السن هتفرق معايا ليه بقى الكلام ده تعال ناخد حته كده بره الموضوع بس ثانية كده يقول لو دي العضنه بتاعتك وانت عندك نيوكليوس وعندك كورتكس بيقول لك ان البروتينات اللي موجوده جوه النيوكلياس البروتينات من النوع الان سوليبل يعني لو البروتينات بتاعه النيوكلياس اتكسرت بالكتير قوي تتكسر لبولي ببتيد لكن البروتينز اللي موجودة في الكورتكس بتبقى من نوع السوليبل يعني لو اتكسرت تتكسر لبولي ببتيد وكمان تكمل وتوصل لحد ايه عايز تخليه فاكر المعلومه دي البروتينز اوف ذا نيوكلياس بتبقى بروتينات جامده من النوع الانسولوبل ام لو تكسرت تقف لحد مين وتقف وما اعرفش اكمل بيقول لي لكن من البروتينات الصلوبل. الصلوبل اللي حلوه السولوبل السولوبل اللي بتذوب تحت الكورتكس بتبقى سولوبل ولو دخل عليها اي حاجه اي مواد بتعمل لها بتوصلها بتوفرها البوليبتايد ولانها سولوبل بتكمل وتوصل لايه انا اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد عنده اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني كل انني من انني بروتين انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد انني اعتقد ما اعتقد انني هذا العيان لو انا جبت اعمل له عملية وفاجعت الكبسور وجيت وانا بعمل عملية عبت نظف في الكترة ووسبت شوية كترة كتيرة ده مش اقل اين لو انا مش راضل وشفت شوية كترة كتغلط معني ما تقلقش مين اللي هيكمل معك؟ مين اللي هيكمل لك العمليات؟ الايكوة؟ تيه الايكوة تروح دهل من هناك؟ يلاقي الكترة اللي انت سايبه يلاقيه من النقش؟ صلوا يروحوا تكسروا الى بولي بطايد وكمان اما ي وميتكمل هنا هون مكانه أمين وأسد <تصفيق> حمده لله بقى الأمين وأسد اللي تكونت هنا تبقى كلير مولوكيول وكمان تبقى صمود كلير مولوكيول دعني مش هتسيب كترة ده فيها بيزة كمان نانو صغير ايه يعني صغيرة لا وتطلع لقدام ممكن تخرج بره طواما هي صغيرة عن طريق مين عن طريق ان يعني هنتخلص من اللي انت سيبه تماما حتى لو انت مش دكتور شاطر وسبت حتة الكترك بعد العملية هيتبقى أفتر كتركت ولا لها؟ هيتبقى بواقي من الكتركت حتى لو انت قاصل تسيب مين هيخش ويعمل لها complete absorption ويكمل عليها ويوصلها لحد على أمين و اللي هي أمين و أسساً كلير و أسساً سمورت ستطلع لقدام ونخلص منها مين هيعمل الكلام ده؟ إذا النقطة رقم ثلاثة هيبقى بعد العملية في أفتر كتركت ولا مفيش؟ نو اف تركات لك على حاجه خليك مثبتها في كده طالما النون نيوكلياس يبقى نو ايه النون نيوكلياس هنا يبقى نو ايه اف تعال نطبق الكلام ده بقى على العيان بقى اللي عنده هارد كات اهو قال عيان تاني بقى كبير في السن اولا تعال نمسك الهارد كات النقطه رقم واحد مين في الأربع ينفع الأربع ينفع في قهر ذكرك كلو معده واحد الهارد ذكرك بيجي بعد 25 وعشرين الثلاثة ينفعوا معده مين مين ما يجيش بعد خمسة وعشرين كن جا تليه أمسله قهر ذكر واحد اثنين ثلاث الثلاث أضواء معده معده كن النقطة رقم اثنين في قهر ذكرك النقطة رقم اثنين نيوكليس ولا ما فيش العين كذي في السن يوك النقطة رقم يبقى فيه نيوك لسن لو العيان بقى عاد شوية ماية بيضة هنا كده لاحظ ان شوية المية بيضة فيهم شوية ايه فيهم شوية ايه فيهم شوية ايه انت صولبول افهم شوية في الكورتكس يبقوا صولبول لو انت دكتور مش شاطع فتحت الكبسور ونضغت كده وسبت شوية وقت ويلقوا بكيه لك نفسي يحصل للأسف مشايا لك الكاتركس اللي موجود في الكورتكس يحصل له ايه الكاترة اللي موجود في الكورتكس يحصلون ابزوربشن ولكن الشوية اللي موجودين في النيوكي يتساكر نوعهم ايه؟ نوعهم ايه؟ نوعهم انسولوبن وما هيتكسروا طبس لحد ايه؟ البولي البوليبيبطايد البولي اللي فعل من كلير ولا أوبيك؟ <تصفيق> البولي البوليبيبطايد را اوباك مولوكيوم يعني الحتة اللي انا سبته بعد العملية هتروح ولا موجودة؟ موجود يعني هيتبقى ايه بعد العملية لو انت دكتور بالشاطر وما نظفتش كويس هيتبقى بقايا النقطه رقم ثلاثة زيرز اكتر كتت اقول لك على حاجه طالما في نيوبيا يبقى في ايه اكتر اي سؤال طب نعم التفسير كتت هنا هيزيد ليه اه هاي ده عطر كتره وخلص ولا انا عايز تعرف ان فيه ايه وخلاص بقايا مش هيحصله انذار مين اللي هيحصله انذار عشان بس شويه اللي كانوا فين شويه اللي كانوا فين أي ايوه فاض ايوه مظبوط مظبوط ده داي بيت قلب لو هي بقى من النوع اللي اللي هي الصوليبر مشيحة يعني لو طفل صغير اركب ممكن ما يحصلش. لان البروتينات اللي يدوره هتوصل لحد ايه؟ ايه مانا ايه مانا عشان كده لما وطفل صغير يكون عنده كانوا زمان بيتعضاف يروح جاي يفتح الكابسول بعد ايه؟ قولك ان شاء الله اكفى سيخش يكمل العملية عملية استعباط، السعبات يا ده فين؟ العملية قديمة في علالة كونجيتة قولك افتح الكابسول واسيب مين يعمل العملية؟ ليه؟ بصطبع الكم ده تغير يعني ماشي؟ انا لما, نفع... لما ناخد طالب امراض ونعليجها ازاي؟ هتشان واضح اي سؤال؟ ناخد بقى مين؟ ناخد بقى مين دلوقتي؟ هنطلق مين النهاردة؟ يخبر كونجيتة كونجيت فاهمين من بروجيكتور؟ الحمد لله. نحن نشرح في جميع الاحوال في <تصفيق> <ماشي>. <تصفيق> ايه؟ لا بجد أنا بحس أصلاً مثلا من 6 سنين أو من سنين كنت كده. كل ما أشرح حسة من دول كده من غير بروجيكتور واحد بيحن الماضي الحين. طب بالله لا أنا عايز أعرف بجد الشرح كده أحسن ولا كده أحسن بس صور. صور بس. Ja nie to w a To jest to,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 نزل الكونجيتال كاتركس اكلميشن بتاعه الموضوع ده ولد مولود بجدرك بيقولك لك ايه لو الكاتركس ده فعلا سنت بيرث يعني هو مولود بفعلا بنسميه يبقى هو اما جاءت الولد كويس وبعد 8 ثلاثة بعد شهر بعد شهرين يجي لو هو جيه شورتلي الكاترق دي جيه شورتلي افتر بيرت بنسميه developmental catheter بقى البلد من, من النوعين لو اتولادنا بيه فعلاً يبقى ايه CONCENTRATION لو جيه بعد الولادة بشوية بنسميه developmental catheter يا طرق ايه الاثيولوجي الاثيولوجي سهل على فكرة انت ممكن تقلبوه الولد ده جاله كاترق ليه وراسط عنده جاله كاترق عشان عنده مثلا Down syndrome عمليه Down syndrome اللي هم بيبقوا منغوليين كده عندهم امراض كدين او من ضمنها ايه ضمنها كاتركت جالوا كاتركت عشان حصلنوا مان نيتريشن ما تغزاش كويس الطفل لا وخد بالك الطفل اللي ما كويس يا طبعا مين من أو من هل اي مان يعمل كاتركت في حاجات معينه فيش لو الام جالها فيتامين سي اندكلوتاسي اندفجن اللي هيدروجين كربونا نار كمان في فيتامين دي اند كالسيوم ديفيشينسي نقص الكالسيوم ونقص الفيتامين دي بيعمل ايه بيعمل كاتابوليز ازاي هنقول لك يا باشا ان شاء الله خليك فاكره بس ان الفيتامين دي والكالسيوم ديفيشينسي بيعملوا كاتابوليز ميكانيزم كمان شوي اذا النوتريشن ممكن تكون في المزر وممكن تكون في ط ممكن اقول بقى تصعبك وهي فتره الحمل خدت تراقه غلط خدت ترافيجنك دراب اتعرضت لانفكشن اتعرضت للراديشن ماشي يا جماعه جالها اي انفيكشن الولد دهيت ولد طبعا بايه كونتينرال كاترك خلاص ده اديت سهل سهله قوي مميزات الكونجيتور كاترك او ايه الكاركترز بتاعه في عيبين وفي 200 اول عيب ان الكاترك ده كونجيتور للاسف للاسف ما حصلش حلو اصلا ده حصل فين بايلابس ادي اول عيب تاني عيب يا جماعه ان الكاترك اهو كونجيتور كات اول ما يبقى بقى كده كونجيتور كاترك اوه ابتدي بقى افحص الولد ادور على بلاوي اخرى ادور على أذر كونجيليتال أنوميس ممكن لأي الوقت عنده مشكلة في الأن عنده مشكلة في الكريه أذر كونجيليتال ممكن في حاجة بسيطة كاترك وما ايه مولود من غير ايه من غير ايه بس ايه مكتوب عندكم آن ايريديا يا جماعة ده كده ما اكيد طب انت كده يعني ايه؟ تبعد ناس يا حمد يا سنة ايه يا جماعة ايه في الكونجيتا الكاترك ما بيجيش بيجي معاه ايه؟ اظهر كونجيتا طب ايه المستين ميزة وفي ميزة جدك ان الكاترك ده مثلا هو كده تيجي تبص عليه بعد عشر عشرين سنة زي ما هو الكاترك ده ببقي ايه؟ يبقى حلوة أوي إن هو لكن مثلا في كاترك زي السينايد ليه بيزيد لحد ما الكتت يحصل كل الانس كل كان ما بيحصلش هنا الكاترك از طب ايه الميزه الثانيه الأخيرة حد عارف الكتت ليه ان هو ايه سوفت ولا يعني لو الاكو لو لو, لو هنخش نعمل ايه اللي جوه كومبليت كومبليت اللي في الكتت ما الميزه الاخيره ان هو صب كاتر خلاص انوعه ايه بقى انواع الكاتراك لو الكاتراك جه هنا حد يقول لي جيب بين الكاتراك ده في منطقه الانتيور بول ومنسميه نسميه انتيرور بولر طفف في كاتركت يعمل حاجة غريبه لاي الكاترك واخد طبع لير كده زي ما انا برسم كده لير او لامل لي ونسميه ايه اسمين اسمه لامل 들 كترك لانه واخد لامل لي او عشان الكترك واخد زون ونسميه ايه زونيولر كترك لذا انا نهات تن طفحات يقول لي لو الكترك جي نسميه ايه سهل ده جيب البوستير البصير بول ونسميه ايه بول بولر كترك. طب لو الكاترك احتل اللمس كلها كده هو مولود كده الكاترك كامل نسميه ايه توتال كاترك في بعض الانواع مع بعض كده مجمعينهم بنسميهم اثر تايبس اوف ثلاث فات انواعهم كمان شويه مجمعينهم مع بعض لانهم لا يؤثروا على البيشننت اذا نجلس كده بتاعتنا الامتير بولر A واللام ناخد L ال والبي البوسيبل بولر الB والتيت تبقى التوتال و اثر دي تبقى شيدو يبقى ايه المنسي ماشي تعاني اخد الايه؟ اللي هو مين؟ ماشي؟ مين مين؟ البتشينو ده؟ مما تقول له اللي هو ما معامش هو مين أسه مين؟ مما خلاص ناخد الايه؟ ناخد مين؟ تعاني كتشد مين بقى لبنته؟ النتيرو البولير كاتر ايه سابه؟ علشان نفهم ايه سبب النتيرو بولر كاترك؟ يا جماعة خلصوا علشان نفهم ايه سبب الانجيو بولر كاتس هناخد دلوقتي مين ريديولوجي فندفع يبقى تريولوجي وبعدين بولر كاتس بنرجع للانبرولوجي لو رجعنا للانبرولوجي في مرحلة من المراحل بيبقى الجنين عنده كورديا وعنده ايير وعنده لين ولكن اللين لسه ثمين الانجيو بول اوف ذا لين لسه مين الكورديا لسه مين ما تكونتش في هذه المرحلة المرحله الانتيامبر المفروض يا جماعه بسرعه تتكون بعد شوية يعني الانتيامبر بتتملى ايه اذا لو الوضع ده طول حصل حاجة اسمها ديلاي Formation of the anterior chamber تأخير في تكوين الانتيرور تشامبر يعني الانجيو بول اوف هيحصل له برولونجت كونتاكت بتوين ايه الانجيو بول اوف ذا لينز اند ذا ايه عند كو... انت ذا كور الحكايه دي هتطول يبتدي الابيتيال سيلز اللي اللي احنا كنا الحصه اللي فاتت يحصل لها هايبر بلازيا وبروليفيريشن وتكون لي مات of سيلز مات of سيلز عند منطقة مين الانجيو بول وزي اي فطول في العين ممكن يحصل عليه كالسم the ويكون ويتكون اوبرتينهوس اسمها ابعث anterior polar cathart. يبقى anterior polar تأخير في تكوين anterior تشامبر فالانتيريول بولور ظلم لمس فترة طويلة حصل ايه للسلز بلورفريشن وتكون ناس عليها ديبوزيشن سؤال في طيب العيان ده يشتجي من ايه؟ غالبا جالباً, جالباً الكاثركت ده لي بقى السمتوماتيك ليه؟ لانه قوي فرمزة نودل بونت في نقطة مركزية داخل عينينا اي عدسة يقالها نودل بونت العين بتاعدنا عبارة عن مجموعة من العدسات فليها برضو نقطة مركزية اسمها نودل بونت اهيك قال آه العيان وده اللين بقول لك just على طول في نقطة مركزية اسمها ايه nodal point لك انت لو تبص على شخص شده قدارك فالاشياء من الشخص عن nodal point توصل لفين على منطقة دي الفوبيا على طول تعال ناخد بسرعة كده definition of the nodal point هي نقطة just anterior to طب من ورا ده 7 ورا يا سنبع بني بالزبط النقطة دي الأشعة اللي تعدي من الشخص تمر بالنقطة دي غصبا عنها الأشعة دي تروح فين؟ عالفوفي إنك أن النقطة دي الأشعة بايويتش بيو... الليه مع不用 ما... بالنقطة دي لازم يوصل اليه في نقطة تانية من الأشعة اللي مرت بالنقطة دي اتكسرت ويعبت على طول <تصفيق> عدت على طول يلا فيه خصائف فالنقطة في دي لو الشعع مر بها هيوصل للفوفي لو الشعع مر بها هيوغندرجو ايه؟ no نقطة دي نقطة مهمة قوي ايه رأيكم؟ لو فينا انتيرو بولار كاترك سعيد عن مين؟ عن نودل بوينت سوف يؤثر على vision ان نشوف كده الانتيرو بولار كاترك تقريبا ما نوش دعوة بسجة الفيجن عارف الخط ده هو اسمه ايه الخط اللي بيمر بالشخص وبالنودل بوينت وبالفوبيا اسمه ايه؟ اسمه visual act ده اللي احنا نشوف به لاحظ من انتيرو بولار كاترك ما نوش دعوها بالفيجوال اكثر بعيد عن الجيرو أكس لأنه بعيد عن نودال بوينت إذا بيجمال أنجيل بول الكتلة ممكن يبقى عندهم توماتيك ليه أو بوينت لو هنا اسمه إيه؟ على ولا على إذا لو دي ممكن على ونفس الفرق في, في المكان اقول لك لا. على حاجه يعني روتين في الليز كل ما الكاتراكت بيبقى يعني ما انت الانتيوروبولر ولا البوستيوروبولر ياثر على الفيجن اكتر البوستيوروبولر طب الانتيوروبيكال كاتراكت ولا البوستيوروبيكال على الفيجن اكتر من الايه اللي, اللي قدام ليه هيبقى الكاتراكت قريب من النقطه المركزيه اللي اسمها النودال بوينت حد ما اللي تعدي بيها يحصل توصل لفين الاشعه الفوضية احنا هما على شخص اتلاقي كده لست بالعين الثانية كده دول ببص كده من عينة كتمهم ايه خطين دول اللي بيتقابلوا عند الشخص الفيجوال اكسس مين اللي بتفكة الفيجوال اكسس بس أيه سؤال؟ صحيح. صحيح. انت هنلاقي بقى هنلاقي مش هنا ماشي اا هنلاقي بقى هلاقي ممكن ياخد اكتر من شكل على فكره ممكن تعمل دي دي الاقي كاتر بيعمل كده وساعات يا جماعه يعني مع ايه الاقي من ماسكا فيه كده يعني بلاقي ديسك شفت دي كاتر وساعات الاقي معاه القط ده اسمه بريزيستنت بيوبيلاري مين امال تهيش بس ده ممكن مين الخط ده عن بواقي منين هيرود ايه هيرود من ورا هنا الشيت اللي فين اللي قدام الانتيروفاسكولار في انتوا كلكم قلتوا في ايه هلف عندي ليه انا انا فكرتكم ان انتوا ضايعين بس طلعتوا مركزين طب هو لازم ما يبقاش يعني كده بخصموا جنيه في كل الكورسات يا جماعه رهامه الناس غلبتها وهي داخله شايف ايه لو سمحتوا هي خدوا له غياب وفضوا ارقامكم عشان ايه معلش احنا في المدرسه في فهي كانت عايزه عقلي بعد في اثنين رجاله عدو من غير ما يقولوا لها الاثاريه جت تزعلك فانا مش عايز حد يزعلي فلو سمحتوا لو سمحتوا تسمعوا كلامك ماشي اوكي احفظوا ارقامكم وهتخشوا بسهولة وما تعاليش ثاني يا رهية. طيب ماشي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أنت> اللي <بدلعه هو> يا <عرضا> آآ يبقى ممكن الكترك يبقى دسكي شيفت ممكن يبقى لوحده ممكن يبقى معا ايه عصريك أنه عشان صورة بعشان ما غزكه مش ما بيسك له صورة دسكي شيفتو معا ايه بلسلسلتن فبيرل المبريلها صورة جميلة اول اول حقيقة صورة جميلة موضوع فالعطف عليك طيب ممكن الكترك يبقى عام كده يكبر شوية يبقى ايه برامدة الكترك ممكن الكترك يستعبض بقى يكبر اكت وصل كده؟ ده يوصل لحد فيني حد الكورنيا ساميه كتر شبع الساعة الزجايع عشان ساعة الزجاجية؟ تبقى كورتين كده؟ ساعة الرملية ساعة الرملية ولا ساعة الزجاجية وهم يخطك رمل بولك الرمل كله ينزل هنا يبقى يبقى يبقى, يبقى ساعة ماذا يرمح البيضي؟ مينزل كله تانية كده ده اسمه ايه الكتر ده شبه. فمن مش عايش صوت مش عايش صوت ممكن الكاتره في الانجيرو بولر شكل تاني خالص ده وبعدين حته سليمه وبعدين حته ايه حته الكاتره الثانيه ايه انتيرو كورتي الكاتره فيها دلوقتي حتة الريدوبليكيتد. الريدوبليكيتد عبارة عن براميدال وانتيرو كورتي كانوا كلير كلير خلاص الكاتره ممكن ياخد اكتر من شكل كلهم الكورنيا سليمة هنا عباره القرنيه سليمه القرنيه هنا بكورنية سليمة وهنا بكورنية سليمة مين فيهم اللي الكورنية هي كمان ممكن ألاها معها وبس هي الوحيد الأول كلهم الكورنية إس فري مع عدد إيه الأول جرفال يا سيد أيوان هو باطماج إيه اللي خليه إيه بقى كده إحنا انتفقنا إن هو كان الموضوع ابتدأ عشيسا للإنس كثيرة وحصل هنا إيه كالتا مفتاعة فبعد شويه شوية اللمس تفصل بقى ساعات تفصل خالص وتاخد معاها الكسر ساعات الكسر يبقى بترجع وساعات يصعب عليها وما تفصلش خالص ترجع على بس يتفضل ووصلها بالإيه؟ بخورنا مشان مش مش مش انت كده كمتا؟ أوكي؟ اللمس دقيقة الكورن ماشي اللي البنج بس اللي كنت عابدت في الكلية ويقول لي يا دكتور اللي جيم جين بينك منشوح كده صح؟ مش انت باين او او ان انا دكتور بقى ومش بعرف امسك وكده همسك المضرب وكل او او مش ما ما صح؟ بق عليك يا سباب خلاص يا ساتف بجد الحاجة ديوم سيدي بيقولك ان الانتيرو فولر كاترك ده ده اللي, ده اللي هو البرامل ده على ذكرة احنا سيرة فين فين؟ في الكورني تأكيد لما يحصل كورنيال ما مين اللي موجود فيه العين هيغرب من الperforation الاكوة تلاقي العين يحصل لها كل لابس. ومن لند يطلع لقدام كده وصدق الايروس يطلع لقدامه هو كمان يبقى الانتيرو بول افزا لند يلمس يلمس البرفوريشن ومنحصل هنا انتيرو بولر كاتركت برضو بس دا كونجيليسن وده ايه؟ وده اكواير هسألكوا سؤال بقى الاكواير دا انتيرو بولر كاتركت ايه سوابه؟ بص على سوابه بقى سمول Central corneal perforation. تعال من المقارنة بين الاثنين، congenital or acquired من مع history of red eye؟ من خرمت وحمرت وبارد؟ بقى ده مع history of red eye؟ من اللي مع corneal opacity؟ بقول لك إن الكاترك بساعات بعد ما من هو بيسيب corneal ice. بيسيب corneal أوبس مين فيهم اللي في يوم ال الاثنين مع كورنيا الأوبس ده بس ذا جماعة مش كلهم بيبقوا كورنيا سينيو أو واحد هو كمان مع كورنيا الأوبس لا في إياه. طيب مين في ال بالنسبة للاترالتي؟ فكيف الكورنيا تراك تراك غالباً بيبقى؟ أبي لا. لكن العين ده عينك كم عين هتتخرم؟ أنت ده واحد هيبقى ايه؟ هيبقى أيديلا تران. الكورنيا تان بيجي غالباً سنت بال بالنسبة للسن لكن نبي ييجي أي إج أي سن. وقت ما لعين بالخاراً وقت ما يحصل الكثرة دي باقي في أي سن دي يجي سن باي يبقى باي ولا باي باي طب باي يجي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي مين في الاثنين مع باي باي باي مين في الاثنين مع على الفريست بالنسبه للفريست سهل قوي ايه رايكم لو بولار كاترك سمول بس كدا. سمول كدا وغير مؤثر على البيجم يعني ايه يعني من هنا ومن هنا وما اي مشكله لو الانتيروبولر كاترك سمول ايه رايكم اما لو الانتيروبولر كاترك لارش. كبير كده وستفد البيوم اللي كلها هوا ارعج ونشيل اللم محبش هشيل اللم غير لك ما كلها وبيبضل بعيد اللم بايه سريع بنحاول نحافظ على اللمس بتاعت ربنا على قد ما فناها يعني ما بتتعجيلش اقف موضوع نحشيل نشيل العدس لان لو شدنا العدس يوكلنا عدسة من عندنا العدسة اللي من عندنا ما فيهاش خصيد الايه لك مو ديش يلقابليه تحاول تحافظ على العدسة بتاع ربنا تبزير باكم نشف نعمل يبقى مش عايزين نشد وعايزين العيان يشوف اروح قص في الايرت حتة شان بو يعادي من هن اقص في الايرت يبقى اسمها ايريدكتوم قصينا حتة في الايرت عشان العياني يشوف يبقى اسمها ايه فيجوال ايريدكتوم ماشا كمعا؟ يبقى هنعمل فيجوال ايريدكتوم ده بالنسبة للإيه؟ لأنتيور البولاركتر أي سؤال؟ أي سؤال؟ بعد كده مين بقى؟ احنا قلنا ألفة الإيه؟ وبعدين الإيه؟ اللامل خلتوا بكتاب كده من النقص بسرعة بعد كده اللي اسمه الميدلر كات بصوا بقى بالنسبه للميدلر كات ادم كاترك اهو سير كاترك واخد ايه واخد اللي اواخر زي فبنسميه لي ميلر كاترك واخد فبنسميه ايه لون لي غركاترك قول لي بتاع عادل كاترك كاترك امبول على ممكن يبقى لير او ممكن يبقى اتنين يعني مش لازم يبقى لير واحدة. إن فوق مول وين ذا؟ لا من اللي أبدر. هذا لAYER وهذا مثلا لير كمان. بيقبل أبسط من لير في الليل. أهم حاجة جماعة إن أخبار الحتة اللي جوا دي إيه سليمة والحتة اللي بره دي إيه سليم يعني الكتركت ده جيت حوالين مين؟ مين الحتة اللي جوا اللي بتفضل سليمة؟ تكرين نيوكلسي اللي جوا سائل إيه؟ إمبريونيك نيوكلسي. بعدها الكتركت بييجي Around a clear embryonic nucleus. يعني النيوكلسي اللي جوا كلير طب والكورسيك اللي برا. كلي يبقى الكاتاراكت ما بين حفتين كدير ما بين الامبريونيك نيوكلياس خلاص الكاتاراكت خد اكتر منليه ده ترى ايه بقى غير معروف بتاع ده وراثي او السبب اللي احنا هنمشي عليه الام تعرضت لفيتامين دي ديفيشنسي. إيه, دليلك؟ ايه دليلك ان ده صابه ديفيشنسي. إن ده اللي هو اللاميدر كاتاراكت بلاقي معاه رك كذا فلاقى مشاكل في الاسنان واضح ان المشكلة كلها مرتبطه بالايه في الجسم بتبقى ايه الدليل ان الكاتراك اللي قدامنا اللي واخد ليير سابوكالسر ديفيشنسي بنلاقي مع العكام بتاعنا ريكتس اند ابنورماليتي اوف اند ابنورماليتي او بليز طيب ايه علاقه الكالسيوم ديفيشنسي بالموضوع ايه اللي خلى الكالسيوم ديفيشنسي يجيب لنا بيلر كاتراك دي لها شرح هشرحه كمان شويه ولكن انا عايزك تعرف ده منظره في الجسم منظر في الحقيقة من قدام؟ دي الكورنيا كده؟ وراء الكورنيا مين البيوبل؟ مين اللي, اللي فيها غرم دي؟ البيوبل وده مين؟ الهيبس لو وسعنا البيوبل المفروضة شوفه ايه؟ في الكترك، يلاقي عامل كده لحاج غريبة؟ فيلاقي الكترك في ديسكي شيفت كده انت مش قلتيني يا دكتر ان هو طبقة او اثنين او ثلاثة فيد الطبقات. ليه هو ديسكي شيفت فيد الطبعات؟ لو عندك ثلاث كور جوا بعض مين اللي للبان اللي بره اه لما كنت في كات سكشن الاقي ليير او الاقي مثلا ايه هنا هنا اثنين ليير اهو يبقى ليبال ديسك شيفت دي كات خلاص اللييرز جوه يبقى عندك ثلاث كور جوه بعض انا هشوف الكره اللي بس اللي بره وسمع الحته دي وبتلاقي اخر اخر كوره انا ثلاث كور جوه بعض اخر كوره يبقى طالع منها رايدر ده كده او جميع الكور طالع منها رايدر ده كده زوائد ده الكاترك الريسكي شبت وطالع منه رايتر او زرائل الكاترك ده دي ده شبه ايه؟ شبه ده في السفينة تيرينج ويل افقى شبت او شبه عجل في العربية تكرر كارت ويل قبير تعاني ايش نحبق تعاني اشرح البسك نقول ده هو في الحقيقة عبارة عن لير بس مش بين اللير انا شايف اخر ايه؟ اخر لير عايزين نشرح تفسير وجود اللير وبعدين نشرح تفسير ووجود الايه؟ الرائدر فاكرين احنا قلنا السبب اللي الام اتعربت لايه؟ بايتة من ديقان بكزة من الفيشة دي فاكرين الكلام اللي هينا اثناء ايه؟ البرامي دا قلنا ان البرامي دا دي يا جماعة تطول تطول تطول تطول وبعدين تفتل من مكانها هتكون هنا ايه؟ كلير لينت بايت تقولك عشان اللي انا قلتو ده يحفل عشان يتكون هنا Clearless Fiber هذه الخلايا محتاج جد انهو انت من الVitamin D&D Calcium لو مفيش فيتامين دي D&D Calcium الخلايا دي بتكون Fiberz برضو بس بتكون Fiberz ايه بص كده بتكون Fiberz ايه؟ بتكون Fiberz برضو اثناء اثناء Deprecious بس Fiberz ايه؟ Opeak لو الخلايا دي ما خدتش كالسام كويس هتكون لك Opeak Fiber طب لو الام عاجت شهر من غير كالسام هتكون Opeak Fiber بعد شهرين ثلاثة راحت لدكتور النض وعمدي لها ترجع لام الكالسيوم تاني ايه طب جون ايه كلير فايبر هيفضل قبل كلير فايبر هيزق الاوبيك ايه لجوه هم قبل بعض لما يلزقوا لجوه كده وكده ويكووني اول ايه اول طبقه اوبيك خلاص شهرين ثلاثة كده الأم جالها تروح أنا ممكن أخذ في اللنس بتاعي الفرس ولايش من الكاثرة أقولي الأوم أنت جالك أثناء فترة كم من ال calcium اثنين يبقى فهمنا وجود كل ليير تمثل إيه؟ تمثل من ال calcium والحكاية دي can be repeated مكتبها إيه؟ repeated. يعني ممكن أو اثنين أو ثلاثة فهمنا layer ما فهمناش الايه الرايدر طيب نمشي باللي فاتت اللي انت لما كتبناها من استاذ كان اسمها ايه؟ الثرييد ماشي الخلايا اللي موجوده هنا ايه بس المره دي بقى من قدام شركتات ليكس من يمين هي البرامج السيلز حد عارف لما البرامج السيلز دي ما يجي لهاش شكل هيتكون لك هنا ايه؟ layer وبعدين بعد شويه يتكون مثلا ايه؟ ليه ثانيه بقول لك بقى في حاجه غريبه هنمس بيروح تمام لك لما الأم دي تاخد مش كل البراميدال سيلز بتخف مره واحد. مش كل البراميدال سيلز مره واحده تروح ولا ترجع ده ايه كلين بيقفوا شويه عيانين يعني دي تفضل لسه ودي تفضل لسه ودي تفضل في مثلا يعني دي لسه اللي أنا لسه بتكون فيتكون هنا حسة أوبيك. ودي لسه بتكون تكون ودي تكون يبقى ايه تفسير وجود الزوائد؟ ان الخلايا كلها خفتش مع بعض كتبقى استخدقى The equatorial سيلز does not recover as the same time يعني المفروض يا جماعة كل لير اهيه يطلع ان زوائد كده كده ايه رايكم انا هشوف انهي لير بس بالزوائد بتاعتها هشوف مم. انا ايه اللي بره بس يبقى تفسير وجود الزوائد او الرايدرز ايه ان الخلايا كلها خفت مرة واحدة لو الخلايا كلها خفت مرة واحدة رجعش هيجوا هنا ايه زوائد ان الايكواتورال سيلز ديد نوت ريكفر اس اي سؤال اي سؤال ثالث فتره خش باللي بعديه خلص كده ده بقى بياثر على الفيلم جاي بالعدس بيأثر على الفيزن. ناخد بقى البسيوبولا <تصفيق> طبعا انتوا هتقولوا لي سببه وانا مش هقوله بقى بقايا من مين يا جماعة؟ لسه قال لي النهارده حرام عليه؟ بقايا من الارض اللي اسمه هيلود ارض الحته منه هنا تعمل لي ايه بقى كونجيجر قصير البولك كان كنا الايديولوجي اخبار الفيجن ايه طيب لازم ماركت ده ممكن يجي ام ليه لأنه لا بلاش كده لانه قريب الخلاط لانه قريب الكاتالكت قريب من هذا الكاتالكت ممكن يتلخبط مع الكاتالكتات اللي بتيجي You know. يعني السيركورتكس البوستيرور كورتكس <تصفيق> مين الكاتاراكت اللي بتلقى بوستيرور كورتيكال هناخد ان شاء الله الكومبليكييتد كاترا اللي بيجي منين ده أمراض اخرى كورتكس او هناخد بيجي ايه بيجي ان لازم من الاثنين ورا والاثنين كامل على العلاج العلاج العلاج ايه في عمليتين 2 في الكونجكت الكاترك مفيش غيره تشيل لينس كلها كلها الكاترك لينس كورت الكورتيوس كورتيوس ايه لما كلها لينسكتو هنشيل كلها اهي كل يعني ممكن حصويه او حصري جاي تشيلها كلها الانفكتور طب في طريقة تانية ان انا اجي قدر بصيره في بولرد كاتر كوان ان انا اجي افتح الكبسور و اجي من النواق دهو بقالة معينة هنقول لك الحصة الجاية برضو و ربما ادخل قالة القالة دي بامبوتين امبوبة با متوصلة بجهاز صلاين جهاز محلول و امبوبة متوصلة بسرينجة سرينجة و اعمل ايه القالة دي بتقول تنزللي هنا بالقالة دا ايه تنزللي هنا ولو شفط هشفط الايه؟ هشفط الكاتركت او هشفط القبات القالة دي بتعمل حاجتين في نفس الوقت بتروي وبن ايه؟ تشفط طيب اسمها Irrigation Aspiration العملية اسمها Irrigation Aspiration لكن القالة لها Two Ways فتسميها Double Way محدش هيكتب موجود بعدين Double Way كان لنا واحد يقول لي طيب لو انا شفط كل الكاتركت لنا في كسره ابتدى مرحش اللي هو مين؟ البول اذا النت اسبايريشن لوحدها ما تنفعش في الكسره في الايه؟ الريج اللي انت بتتم الريجيشن اسبايريشن ما تنفعش في الكسره في البوت بصوا يا جماعه بحط صباين وايه واشط الايه؟ اشط الكسره اه انت مش تشطف بس يا طلع ايه؟ كلها ماشي ده يبقى حاضر حاجات وايه؟ واشط لازم اعمل ريجشن وبعدين اعمل ايه؟ الريجيز الاسباريشن مش هتكفي لازم اعمل يبقى زي ما قطعت في الانتيريور كبسول ممكن قطع الحيطة دايسة ثاني كبسول. كابسول اعطاها بالايه؟ بتكسر من ثميها بوستيديول بيكسل بوستيديول بيكسل كده قد تخلط فتر واحد يقول لي مين ممكن يطلع لي من هنا؟ الفتر يبقى لازم اقص جزء في الانتيريور الفتر اقص جزء كده في الفتر يبقى امام البستيرور ريكسس ونقوم بشأنه جزء في البتراث الانتيرو نسميها انتيرو بتريكسس هذا حل اده حل في الحل ده ان اللاجه يعرف بالايه؟ في البتراث مفيش حل يا جماعة ما نفتحش الكابسول فيه على الكاترك مفروض الحل اللي انا عقوله ده بنجربه الاول بعد ما بنشيل تحاول تخش هنا بقالة وتمسك الكاترك تاو وتشده وتقشره ممكن يتشابشه خش كده تقشره بنسميه فيلينج تأجير بيلينج او تجيب بقى تجيب انا هنا ضغط تتحسها ايه polishing انا عندهم عربيات يقول لك انا اغسل العربية بايه بالبولش هتحسها ماشي يبقى يا يا اسمها اسمها بولشي. هنا بقى ده احتاج انتيرو بتريكتومي لان الكبسول ايه ما تفتحش خلاص؟ اي سؤال؟ اش تاني؟ تاني؟ كاتر اكتاب او ممكن اشيل اللي كلها كلها بتكابسول بكله اسمها اللي انتكتب طيب ممكن افتح الانتيرو كبسول. فخش بالقلة دي اروي واتفد اروي وطفل. ما تماغي؟ سريع يشبه طو عاد ايه ده الكاتراكت هنقص الحته اللي زي دي امسكهو الريكس لو عم امسكهو من هنا من تحت <تصفيق> في الانتيور بيس نقص من هنا كده ليه يعني <تصفيق> انا ممكن في مكانه كده انزعه أخش شالو ههه لو الساعة عشرة صبح، إن شاء الله يجي عشرة. <تصفيق> دي عشرة؟, عشرة؟, عشرة؟, عشرة. عشرة ده عندك الفورد، أخليكم عايزة ممكن الكاتراكت يبقى Total Catrax بلنا في Total Conjunctal Catrax سابه سابه أن الأم في الفرس تراي مستر في أول ثلاث شهور من الحامل اتعرضت الخزبة الألبيني الجيرمان ميزل شمالت أول شهور من الحمل. قولك أصلي في أول ثلاث شهور من الحمد جثة ده مين؟ كابسول. فلو الفيروس دخل من الأم على أنت بس يقدر يعدي من كابسول ويخش يغيره على ذكرة لو عثر الكابسول ودخل جوه في الأول بيعمل نيوكليار كاتكس وبعدين يعمل إيه؟ فوتر. يعني الكاترك الأول بيعمل أن يخلق وبعليم يبقى كاتكس محلت معي في نزال كاتكس الوحيد الكونجينيتا اللي المفروض إيه؟ الوحيد اللي بصده صغير نيوكتر وبعدين بقى توتل اللي هو قمي الكاترك التوتل خلاص؟ يبقى القوم متعرض لإيه؟ حفظ ألماني قبل تكوين الكابسول الفيروس دخل جوه عمل نيوكتر وبعدين توتل كاترك وبعدين الكابسول تكونت رح تحبسة مين جوه بس؟ حبثت الكاترك وحبثت مين كمان؟ الفيروس ولكن الفيروس ده ده عايش جوه اللي انت بتاعت الطفل ده سنتين تلاته ماشي خد ده العملية هنا خطر جدا ريسكي اوبريشن لان الولد ده عنده توتر كتر يا جماعه مش عنده توتال كاتلست يا ريت هكان على قد توتال كاتلست عنده مشاكل في القلب ومشاكل في الكلى وساعات ايه عشان كده ممكن ابنجو جنرال بايه يموت ده اول خطر في خطر اثناء الجنرال اناتيز شوكله عندنا ده دكاتره بينك شطار زي الفل في خطر وانا بعمل عمليه ان الكبسوله تتفتح وانا شغال على النز دي الكبسوله والفايروس لسه لسه صح يجي يعدي من هنا خش جوه العين يعمل لي فايرال اندوفتالاي وده خطر جدا قوم انت تعمل ايه بقى سته تتجنب هذه المشاكل يقولك لك ان الفيروس ده بيعيش انا دي 3 وما موت امال هعمل عمليه بعد ايه بعدين سنين 30 هاجل العمليه لمده 2 ل 3 كتير تو افويد ورا الدكتور هعمل لي مشاكل عم. بس اي مشاكل لكن لن تتمكن دي عن شهرين عدد. تأجيل العمليه من شهرين عادي ولكن لن تتمكن من العمليه الساعتين هيعمل لي مشاكل ايه هي هنقولها ان شاء الله ولكن لن العمليه المشاكل اين ما يحصل هي هي هو هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هو هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي شيل هي هي هي عشان لو حتى شوية فيروس ويقى منك هنا يكون لسه اليميون سيستم بتاع الطفل ما يشتغلش وما يحصلش حاجة يبقى الرأي القديم نستنى رأي ايرلي قبل, قبل. قبل ايرلي قبل ايه سيستم يبقى, يبقى, يبقى كاتر في الدروب اسمه الروبلا في الدروب بيعمل بيعمل حاجات تحفظها بيعمل مشاكل في القلب ومشاكل في الكلى ومش عارف وبيعمل في العين مش كاترك اهم حاجه كاترك هتلاقي مكتوب ايه الروبلا الدروب كاترك يعني كل الاصناف دي يعني كونجنتال ايه بالكون مين في تجميع كده الأمراض الامراض سؤل سؤل ايه اللي في مع بعض واحد الروبيل لا يبقى الروبيل لو مش عايز تحفظه كلهم الروبيل لسندروب احفظ نفسه معال ايه بوصال يبقى الروبيل لسندروب كونجين يعني يقولك ان الفيروس اللي بوض اللين بيجي هنا برده يبوض مين يعني؟ الطفل الفيروس اللي بوض اللين بيبوض مين برده؟ الانجل بيعمل كونجينة الكاترك و كونجينة البولوكوم لأ هنخلص طيب بس لحد الكمبيليكيشن هو افنا خلاصة كمان اخلصت انا خلصت بالنسبة للأذر ممكن بقى ابص عين الطفل ابص في عين الطفل الاقي نقط زرقا كده نقط زرق اسمو كونجينيتر بلو دوت كاب ممكن ابص في عين الطفل الاقي كاتركس عباره عن واي سوتشر كده فاكرين الحته اللي فاتت قلنا لما الكاتركس يجي في السوتشر يبقى شكله إيه؟ واي ونسميه ايه سوتشر الكاتركس ممكن الكاتركس يجي عند الأطراف كده لاقي كلاب شيبت كده يعني عامل زي الدرام اللي بيخبطوا بيه بيخبطوا بيها على الطب طب, طب, طب ده الكات سكشن من قدام بلايد رم هنا وكده كده كده كده يبقى الكاترك نخلي اللينز الكاترك نخلي اللينز شبه التاج ونسميه ايه كوروناري كاترك ما هم الثلاثه دول سوا ده أو ده أو ده ابتدوا احنا نلمهم مع بعض عشان لا يؤثروا على الفيشن امال انت بتكتشفهم ازاي بالصدفة ديورينج روتين اكزامين بالصدفة واحد عنده صغير لاقي واحد من ده او واحد منها او واحد من ده يا ريت ما تبلغش الطبيب يا ليه؟ هتتخط! هتودي دكتور تاني نصات! يروه عمله عملية! المفروطة ما يتعملوش عملية! لأنه مش معثر على الفيجن! وكمان ايه؟ ثابت! مش هيكبر! يا لو لقيت حاجة زي كده يوسط حسن ما تبلغش اللي هو لقد أزار طايف تدول مجمعينهم على بعض لأنهم لا يؤثروا على الفيجن! يا ترى الطفل ما يشتك من ايه؟ تشتك من حاجة الام اللي هتشتك! تشتكي من ايه؟ يا دكتور ببص العين ابني! ببص لقيت بالبيوم الهي بينه. يبقى الام هتشتكي من ويت بيوبن وهنا وقتا ليه؟ اول ما تفل ام صغير ام تجيب لك تفل تقول لك ويت بيوبن الموست كومن ان يبقى ايه؟ كتر لكن الموست دينجرس انه ميبقاش كتر يبقى كتر يلقل انت تليم لكن عنده هنا ورم لونه ابيض في هنا ورم سرطاني لونه ابيض هتبص الام من هنا تلاقي برضو حاجة ايه؟ حاجة بيضاء يبقى المورت كونجنيتال كاتر لكن المورت دينجرس ان يكون ورا في ايه في مالينجنت تيومر عايز اقول لك ايه طفله يعني ايه ما تتخاوش يا ريت يبقى كاتر ده ممكن يبقى مصيبة وعلى فكره كون يبقى مصيبه ثانيه يكون فيه ايه المالينجنت هو اللي مديني هنا اللون الابيض عايز اقول لك ايه بقى ان العيان ده لازم احرقه من الاذر كوز اوف وايت بيوبر انا قلت لك كام كوز للوايت بيوبر النهارده مين كونجنيتال كاتر وايه يعني ودي عمر في بقى 10 اداب ثاني بس انا قلت لك النص كومن والنص ايه نص ديبز بقيتهم بقيتهم بقى كلهم انا كنت مستني كده فتحت عيني الاقي ممكن الاقي كتر كده السولشر الاول الاقي كرونري او وان ايه وان لو انت فحصت كويس وان في الاكزيمنيشن او في الفحص لازم فاندس إننا بيش بتقوى اوكسكلود ايه؟ بس ان افحص العين بتاع الطفل اوكسكلود ايه مفيش ايه جواه؟ ما ليه جلس؟ اللي هي ريتونو بلاسطوم ما ليه جلسي؟ ليه بقى نرحص الفاندس فاندس اكسكلود ريتونو بلاسطوم المربع اللي تحت ده هاشتو بعدين المربع اللي تحت ادوش خل عليه وانهاء كده فائل الان حتة اللي جاية مرتفطة اللي بعدينة بعدينة وبشكركم قالوكوا ايه ايه بتحدي ش Love you.